اصبر على ما يقولون واذكر عبدنا داود ذا الأيد إنه أواب إنا سخرنا الجبال معه يسبحن بالعشي والإشراق إنا سخرنا الجبال معه يسبحن بالعشي والإشراق وَالطَّيْرُ مَحْشُورَةٌ كُلُّ لَهُ أَوَابٌ وَشَدَّدْنَا مُلْكَهُ وَآتَيْنَاهُ الْحِكْمَةَ وَفَصَّلْنَا الْخِطَابَ وَهَلْ أَتَاكَ نَبَأُ الْخَصْمِ إِذْ تَسَوَّرُوا الْمِحْرَابَ اذ دخلوا على داود ففزع منهم قالوا لا تخف خصمان برا بعضنا على بعضا فاحكم بيننا بالحق ولا تشطط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 ولي نعجة واحدة فقال أكفلنيها وعذني في الخطاب قال لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه وإن كثيرا من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 انه فاستغفر ربه وخر راكعا واناب فغفرنا له ذلك وان له عندنا لزلفا وحسن مآب يا داوود ان ஜலிஃபிஃபஹும் சிவில் ஹக் ஃபஹிள் ஹக்வால சத் தவி கால إن الَّذِينَ يَضِلُّونَ عن سَبِيلِ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ بِمَا نَسُوا يَوْمَ الْحِسَابِ